Alif Lam Mim Allahu نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إن الله لا يخفى عليه في الأرض ولا في السماء هو يصوركم في الأرحام كيف يشاء Let's go. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ أَمَّا إِنَّ كَرُؤِنَّا إلا أُولِي الْأَنْفَاب